هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذن الله وإياكم من النار هذا هو الدرس الثامن والثلاثون في دورة القواعد الفقهية ولازلنا مع القاعدة الثالثة ألا وهي ان المشقه تجلب التيسير القاعده الاولى الامور لنقاص بمقاصدها والقاعده الثانيه ان يقين, أن يقين, أن يقين لا, لا يزال لا يرفع بالشك القاعده التي نحن معها ان المشقه, المشقة, المشقة تجلب التيسير. التيسير المشقه تجلب التيسير فالمشقه تجلب التيسير اصل هذه القاعدة الأصل في هذه القاعدة عندما نقول الأصل معنى دليلها معنى دليل, دليل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر أيضا آية أخرى قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حراج وأيضا وهذه الآيات أصبحت من ماذا كأنها قاعدة أو قواعد لأنها عمومات تتحدث على ماذا عما ما من شأنه أن يكون فيه الحارج وفيه العسر يريد الله بكم اليسرى ليس في رمضان فحسب في الطهارة بأنواعها في التيمم في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحاذ في كل شيء ثم ايضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أدل من ماذا من السنة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعثتم بالحنيفية, بالحنيفية السمحة والحنفي هو الماء العنسائر الأديان إلى دين الإسلام إلى دين الإسلام الدين الصحيح الذي بعث الله من أجله الرسل والأنبياء وهذا الحديث طواه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ماذا؟ أبي أمامة رضي الله عنه وفي لفظ للديلمي في مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أيضا بعثت بالحنيفية بالحنيفية كذلك رواية أخرى للإمام أحمد في مسنده وللتبراني في معجمه الكبير من ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة الحنيفية السمحة وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن النصارى شددوا وابتدعوا رهبانية لم تكن ولذلك تلك بقاياهم أو بقايا آثارهم في ماذا؟ في الديرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كان قد ضعفه الشيخ الألباني ولكنه استدرك وحسنه وأورده في ماذا؟ في السلسلة الصحيحة بعد ان كان قد أورده في السلسلة الضعيفة وهذا إن على شيء فإنما يدل على إخلاص الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قيل أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحليفية السمحة وفي رواية أي الإسلام بدل بدل ماذا؟ أي الأديان هذه لفظ, لفظ ماذا؟ لفظ البزار أي الإسلام؟ مع أن الإسلام واحد مع أن الإسلام واحد وفي لفظ أيضا للطمران وهذا في معجمه الأوسط في معجمه الأوسط من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة بالتوكيد هكذا إن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة كما يقول السيان الثوري التشدد, التشدد في الدين يحسنه كل أحد وإنما الفقيه هو من يحسن ماذا؟ الرخصة. الرخصة أما التشدد أي واحد يحسنه التشدد يقول هذا حلال وهذا حرام لكن الفقيه هو الذي ماذا يخرج الرخصة لا أن يتتبع زلقات العلماء او زلات العلماء او رخص العلماء لا ولكن يأخذ الرخصة بدليلها وأن لا يضيق على الأمة وأن لا يشدد عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون, هلك المتنطعون, هلك المتنطعون, هلك المتنطعون قالها ثلاثا وقال عليه السلام إن دين الله يسر إن دين الله يسر إن دين الله يسر قال أيضا ثلاثا وقال عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر عندما خاطب يعني آه آه معار بن جبل وأبا موسى وفي رواية أنه خطب أيضا مع أم علي ابن أبي طالب فقال يسر ولا تعسر وقال أيضا في قصة الثلاثة انما بعثتم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وكذلك هذا ورد في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد الذي في المسجد فقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال ايضا ان خير دينكم ان خير دينكم ماذا اليسر ان خير دينكم اليسر وطبعا الخيريه هنا بمعنى الأفضلية. الأفضلية لأن خير تأتي ومعنىها ماذا لها معاني تأتي خير وبمعنى ماذا بمعنى إن خير دينكم إن خير دينكم خير لها من المعاني أربعة اسم ومصدر وتفضيل صفة فهنا تقول أفضل يعني تفضل أفضل ويقال خير وأخير وشر وأشر وغالبا أغناهم خير وشر في قولهم أخير أخير منه وأشر أو أخير منه وأشر فلذلك نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير دينكم أيصاره أي إن أفضل دينكم أيصاره وإياكم والتشدد وإياكم والعسر وإياكم والتنطع وإياكم وماذا والمبالغة ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كان يشدد ويضيق على الأمة ويضيق عليها واسعة كالنصارى وقد هلكوا وبقية آفارهم لينبه لينبهنا عليه الصلاة والسلام أن لا نقتذي به وقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فليسر القصد القصد تبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال أيضا لعبد الله بن عمر العاص أمره أن يقبل الرخصة فلم يفعل وفي آخر حياته كبير وندم ولذلك الشاب ينبغي أن يجتهد في العبادات وفي الطاعات وهو ماذا؟ صحيح صحيح صاحب فراء وإلا إذا كبر فإذا كبر أو مرض أو صافر يقول الله أكتب لعبد كان يعمله وهو صحيح مقيم فيا يعني العبد الفلاني كان يصعد له كذا وكذا من الحسنات فما باله يقول يا رب سافر فيا اكتب له ما كان يعمل وهو مقيم عبدي كان يصعد له كذا وكذا من الحسنات يا ربي مريض اكتب له ما كان يعمل وهو صحيح وهو صحيح فلذلك قال العلماء يعني نعمه الشباب ينبغي أن لا يفرط فيها الإنسان يصرفها في طاعة الله عز وجل في تلاوة القرآن في ذكر الله المصيبة أن كثير من الناس عندهم مصحف في البيت تتراكم عليه الغبار ولا يختم كتاب الله ولو مرة في الشام المصيبة أن الناس عندما يقرؤون القرآن تجد. أنه يعني يصيب التعب ويفر من القرآن مع أنه يقرأ كلام الله عز وجل ويقرأ الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه الشباب كما يقول الإمام أحمد مثل الشباب كشيء وقع في حجره ثم سقط ومثله كقصر له بابان دخل من أحدهما وخرج من الآخر الشباب نعمة ولكنها يعني صرعان ما تزول ولذلك الشباب نعمة كما في صاحب بخاري وفي جامع الترميذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراء الصحة والفراء يعني لاحظوا هنا ويقولوا أيضا اغتنم خمسا اغتنم اغتنم هذه فرصة عظيمة اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وشبابك،, وشبابك قبل هرمك وغنائك قبل فقرك يعني شبابك هذا هو الشيء شبابك يعني عندما ترى الشاب في هذا الزمان زمان المصائب وزمان العري وزمان الخنأ وزمان الاختلاط وتراه متمسكا بدينه هذا هو الولي كالقابل على الجن هذا هو الولي فلذلك وتذكر أيضا قول النبي عليه الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المذنئ بادروا بادروا هكذا بالمبادرة والمصارعة والمسابقة سابقوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى مغفرة سابقوا إلى مغفرة فالشاب ينبغي أن يسارع وأن يجتهب ولهذا قال النبي عليه الصلاة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منه عن شبابه فيما أبلاه وانظروا كيف يمدح الله عز وجل السلطان لأنه هو رأس البلاد وهو إذا استقام استقامة البلاد وهو كما يقولون هو العنصر هو الأصل, هو الأصل فإذا هو الرأس فإذا استقام تستقيم البلاد والعباد فبدأ به فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ثم مواشرة قال وشاب نشأ في عبادة الله نشأ في عبادة الله تعالى انظروا إلى الحصر البصري وهو يخاطب الشباب يخاطب الشباب يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي ماذا يقول هذا اليوم؟ يا ابن أهدم أنا خلق جديد أنا مخلوق جديد مصدر بمعنى اسم مفعول أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت فلا أعود إلى يوم القيامة يا ابن أهدم إنما أنت أيام معدودة أيام معدودة خمسة أيام اليوم ذهب بقية أربعة أيام آآ آآ غدا سيذهب بقية ثلاثة أيام وهكذا أنت أيام معدودة كلما ذهب يوم ذهب بعضه حتى يقول أدركت أناسا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم بل يقول الشافعي جالست الصوفية فقالوا كلمة كلمة ذهبية ما هي قالوا ال ال ال الوقت سيف إن لم تقطع قطعك. بل الوقت أغلى من الذهب ومن اللؤلؤ ومن الحجر النفيس ومن كل جوهر كريم الوقت هو, الوقت هو الحياة فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا لا نضيع وقتنا بل نملأ ذلك بطاعة الله عز وجل كما قال ماذا كما قال عبد الله بن عمر يعني كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا إذا أمعنا فيه النظر إذا أمعنا في النظر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أخ معنا غريب وهو يفكر متى سيرجع إلى بلده أو عابر سبيل مرة وسيرجع إلى بلده كذلك نحن هنا في الدنيا كأننا عابرون فقط وكأننا غرباء فقط وسنرجع إلى ماذا كأننا جئنا إلى ماذا جئنا إلى المطر لنقطع التذكرى إما إلى الجنة واما إلى النار إما إلى الجنة وإما إلى النار ولاحظوا عندما يقرأ الأنسان يقرأ كلمة واحدة من كتاب الله عز وجل كم حسنات فكيف إذا قرأ أحزابا يعني هكذا يجمي الحسنات دون أن يتنبه وكيف إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله ويسجل ذلك في في ميزان الحسناته فليجمع الإنسان الحسنات وليعلم أن وقته أغلى من, من, من, من الذهب اغلى من الذهب وقال الوقت إن لم تشغله في طاعة الله أشغلك في معصيته وقالوا زليقة إمرأة العزيز عندما راودت يوسف عليه السلام كانت جالسة دون أن, أن تبشر الأعمال والمنزلية كان لها الخدم والحشم لكنها بعد ذلك لم تلتفت إليه ونحن نقول هنا الراعي إذا لم يجد ما يعمل يقطع, يقطع حذاءه فكذلك الإنسان إذا كان وقته فارغا الشيطان يعني يسيح به ويسير به في العالم كذا هالي هالي كل ماذا ليضيع ويختصر عليه وقته ويضيع وقته دون فائدة, دون فائدة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يركز أن يركز وأن يضيع وقته وأن لا يضيع وقته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم صره إن خير دينكم صرهم وفي رواية لابن مرضوي من حديث محجن ابن الأدرع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يойдت بهم العسر يعني قال العلماء كأنه يشير إلى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقد سبق أن قلنا بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فهمه من, من كلام الله تعالى ومرة قال بأن الوحي وحيان وحي يتلى ووحي لا يتلى الوحي الذي لا يتلى القرآن الوحي الذي لا يتلى هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنوعيها القدسية وماذا آخر والنبوية القدسية والنبوية وفي لفظ للطبران من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله شرع الدين إن الله شرع الدين فجعله سهلا واسع فجعله سهلا واسع ولم يجعله ضيقا فللأسف تجد كثيرا من الفقهاء وكثيرا من المشيخ يضيقون واسعة ويشددون على ماذا؟ أو يقاتلون من غير سلاح ويضيقون على الأمة انظروا إلى فريضة الصلاة كيف ضيقوا؟ إن الله شرع الدين فجعله سهلا واسعة يعني موسع ولم يجعله ضيق ولم يجعله ضيق نذهب إلى, نذهب إلى الطهارة نجد أن الفقهاء شددوا وضيقوا فيها كثيرا نذهب إلى الغصل نجد أن الفقهاء شددوا وضيقوا فيها كثيرا نذهب إلى فرصة التيمم نجد أنهم شددوا كثيرا حتى في الصفة هكذا ينبغي وإياك أن تضع هذا الراحة مع الراحة ثم هكذا وتصل إلى هنا وحاول هكذا ثم هكذا هذه الصفة التي يذكرها من فقهاء دون أن يضع ماذا الراحة على الراحة هذه كل ما أنزل الله من السلطة مع أن التيمم من أسهل ومن أمسط شيء وهو أصح ما ورد في في التيمم أن يضرب الترام هكذا هكذا كما قال النبي وأن يمسحها فقط نرجع إلى الغصن كذلك قالوا ينبغي أن يتبع الشق الأيمن إلى آخره والشقل يصل إلى آخره ويغسل تحت الابطل هذه الجيئة سبع مرات ويغسل السر سبع مرات ويغسل كذا كله ما أنزل الله بهم سلطان والماء إذا لم يصل إلى أماكن فينبغي أن يكون له حبل واصل مع سر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكد هذا هذا دين النصر صب عليك الماء واصلف بها ونعمة لم يصل لا شيء عليك أنت عملت ما عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ما هذا التشديد ما هذا التضييق ما هذا التضييق يعني ولا سيما إذا كان الإنسان ذا بطن ولا يستطيع أن ماذا أن يغسل ما تحت لا, لا شيء عليه لا شيء عليه إذن هل عليه شيء نعم ما عليه شيء يعني يصب الماء والصلافة بها والنعمة لم يصل لا شيء عليه طيب كذلك نذهب إلى الصلاة نذل إلى الصلاة ويقول لا بد أن يقف هكذا ويعمل ثم ينوي والنيا يعني الصلاة خلف الإمام الفلاني في مجد فلان في مكان فلان يعني ما يجي هذا هذا يكمل لي يحتيك الإمام الكعر فأرسون الركن ولا ربما صلى ما هذا مع أن هذه كلها من البداء وسبحان الله كما أقول لكم دائما المبتدع يعذبه الله المبتدع يعذبه الله فلو أخذ بالسنة الأمر ميسور سهل لا تضييق ولا تشديد أبدا نذهب إلى الزكاة كذلك شروط من هنا إلى خزرات. نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى الصيام كذلك تشديدات وتضييقات على أنه لا يجوز له السباحة من قال هذا؟ أن بيستانس كان يغترسه إذن هذا داخل فيه على أن إذا شرب الماء لا شيء عليه إذا شرب الماء دون أن يتعمد لا شيء عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال وبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة لكن إذا شرب الماء دون عمد لا شيء عليه إذا أكل, بل إذا أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه فإنما أطعمه الله وسقاه ونحن في ونحن الآن في رمضان ثم أيضا قال القطرة إذا وضعه في في عينيه وصلت للحق هم أنها وصلت الحق. على ان هذا اسم المعجون اذا وصل الى الحلق هل وصل الى الحلق. على انه اذا عملت قطره في اذني ووصلت الحلق هل انها وصلت الى الحلق على انه اذا عمل الابره يعني للتداوي وصلت العرقه العرقه هل انها وصلت ماذا يقع ماذا يقع ما التشميل الزيت الى يعني عملت المراه زيت في راسها ماذا وقع صيامها صحيح المسواك ماذا يقع صيامها صحيح فشددوا ضيقوا واسعا على أنه إذا وضع الطيب والمسك والروائح الطيبة ماذا يقع؟ إذن هو مطالب أن يضع المسك والطيب والروائح الطيبة في كل مكان وفي كل وفي كل زمان, وفي كل زمان. هل هناك أحد قال بأنه لا يجوز إلا الفقهاء شددوا وضيقوا وضيقوا واسعا إذن كذلك نذهب إلى الحج قال ينبري أن يكون إذا كان مفريدا لابد أن لا يغسل الإحرامين ويبقى بالوسخ لا يتقرم إلى الله بالوسخ وأن لا يحك كذا وكذا حتى إذا حك صفه الحك حتى صفه الحق ولذلك الاعمش الشعبي لما سئل ولا سيما قال له جاء واحد يسال يسال الاعمش و وجده مع امراته وكانت كبيره السن فقال أيكم الشعبي قال هذه واشار إلى زوجته هذه أيكم الاعمش عفوا قال هذه فقال له يعني هل يجوز لي أن أحك رأسي وان احك جسمي وأنا وأنا محرم بماذا بالحج قال نعم يجوز لك قال مقدار ماذا قال مقدار ان يظهر العضو مقدار يظهر العظم. قال بايهما حكم فاخرج رجله وقال بهذا بالابهام يعني راى أن الناس يشددون ويضيقون واسع يضيقون واسع وهكذا في كل العبادات يعني هناك رخص هناك رخص ما شاء الله ولكن الناس ضيقوا واسعا ضيقوا واسعا اذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين امرين كما في الصحيحين اختار أيصرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما يكون أبعد, أبعد من الإثم عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها المهم يعني كثير من الأشياء يسأل عليها الإنسان ويشدد ويضيق مع أن الأمر فيه ساعة مع أن الأمر فيه ساعة ويضيقون على الأم ما هكذا ما هكذا يسعد تورد الإبي أوردها سعد وسعد المجتمل ما هكذا يسعد تورد الإبي فأقول هذه القاعدة التي نحن معها وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير ولأي يقولنا أيضا كما قرر الشافعي كلما ضاق الشيء اتسع كلما ضاق الشيء اتسع وهذه أيضاً بنى على هذه القاعدة والقاعدة الأم الماشقة تجلب والتيسير الشافعية مذهبهم بل ليس الشافعية فقط بل إذا شئت أن تقول الرخص كلها الرخص الشرعية منوطة بماذا؟ بهذه القاعدة الرخص والتخفيفات منوطة بماذا؟ بهذه القاعدة إيش هي؟ ويكس المشقة ويجب التسر ولذلك العلماء خرجوا خرجوا على هذه القاعدة جميع الرخص وخرجوا على هذه القاعدة جميع التخفيفات جميع التخفيفات التخفيفات الموجودة ولذلك قال العلماء التخفيفات لها أسباب لها أسباب أسباب التخفيفات في العبادة إلى كم تنقصق تلف العلماء والشافعيه قالوا سبعه قالوا سبعه هذه اسباب اسباب التخفيفات في ماذا في العباده كم هي سبعه سجلوها اسباب التخفيفات في العباده كان سبعه اسباب التخفيف التخفيف اسباب التخفيف في العبادات سبعه مثلا السبب الاول السفر السفر هذا السبب سبب إلى ماذا؟ سبب إلى كثير من الرخص وسبب إلى كثير من ماذا؟ من التخفيفات من التخفيفات ماذا؟ ده. إذن السفر رخصة أم سبب ل... ل... أو لي... لفعل كثير من الأشياء ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في السبب الأول وله كلام جميل يعني نبغي أن يحفر. قال في الصفر قال رخصه ثمانية صفر وحده سبب أول ما هو صفر وكم رخصه ثمانية سجلوها ثمانية لتحفر نبغي أن تسجل لتحفر من قال هذا نوم. الإمام النوم منها يعني من هنا للطبعين أي بعضها منها ما يختص بماذا بالطويل قطعا من ما يغتصه بالطويل قطعا يعني ما يغتصه بالسفر الطويل ما يختص بالسفر الطويل ما هو طبعا أقول هذا ونحن تحدثنا عن عن التشديدات تشديدات الفقهة السفر كل ما يطلق عليه السفر يقصر فيه الإنسان الصلاة ويأخذ بالرخص ويأخذ بالرخص سواء كان طويلا أو قصيرا وإنما الحكم والرجوع إلى ماذا؟ العرف أنه هو صفر أم لا؟ مثلا عندنا بالضالبيضاء داخل الدالبيضاء ربما تقطع أكثر من ثلاثمائة كيلو أكثر من ثلاثمائة كيلو كلها كل مدينة واحدة لا تخرج عن مدينة ماذا؟ عن مدينة دالبيضاء هل تقصد ثلاثمائة كيلو؟ الجواب لا وكل ما ورد على أن علي بن أبي طالب وبعض الصحابة كانوا يخرجون للنزا ويقصرون كما قال المحزم هذه مجرد أفار ولا يسلم لمن حزم كثير من مستدل به في هذه المسألة أن قوم الصحابي لسه بحجاء إذا خالفه غيره إذا خالفه غيره فيقول حافظ المحزم إذا كان عرفا إذا كان عرفا يسمى صفرا فنعم أما إذا كان مجرد أنه داخل البلاد فلا يعتبروا ماذا؟ لا يعتبروا صفر لا يعتبروا صفر وطبعا الصفر لأن الله عز وجل يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصفر ضربتم الضرب له معاني كثيرة من ضمنها الصفر إذا صفرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا وطبعا هناك نساء لعمل اختب فليس عليكم جناح قالوا إحنا الآن أمنا عن... قال قد سألت رسول الله فقال رخصة الله فقال رخ... إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته أو كما قال فالإمام النعوي يقول على أن السبب الأول ما هو الصفر, الصفر. ويقول بأن السفر له رخص ثمانية ذكر الرخصة الاولى ما يختص بالطويل قطع السفر اللي ما الذي يختص بالطويل القرص وماذا اخر والفطر وماذا اخر والمسح اكثر من يوم وليله والمسح اكثر من يوم وليله ما يختص بالطويل قلنا قطع شنو هو القصر وماذا اخر والفطر وماذا اخر والمسي الخفين أكثر من يوم وليلة نقف مع ماذا؟ مع السفر السفر الطويل أنتم تعلمون أنه مختلف في السفر الطويل المالكية قالوا وقصر من سفر أربع غرود ظهر عاصر عيشا إلى حين يعود يعني ما يقدر بـ 85 كم وبعضهم قال 17 كم سبعة عشرة وبعضهم قال كل ما يطلق عليه السفر وهذا هو الراجح ومنهم قال سبعة كيلو ولكن شريطة أن يكون صفر بل الصحيح إذا كان ينطبق عليه السفر عرفا إذا كان ينطبق عليه السفر عرفا فماذا يفعل؟ يقصر أم لا يقصر؟ الجواب يقصر الجواب يقصر ويفتر الجواب يفتر يفتر لكن هل واجب عليه؟ من العلمان قال واجب الراجحنا وليس واجب يعني نعم ذكروا حديثا وإن حسناه البياقي ولكنه حديث ضعيف حديث ضعيف من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهام هذا لو صحة نعم وليس نعم صح ليس من البر الصيام في الصفر وأيضا ان الله وضع المسافر شطر الصلاه على ان هذا الحديث يعني له طرق هذا الحديث له طرق فاذا اذا اخذ بالرخصه وقد سبق ان قلنا بان عائشة رضي الله وغيرها كانوا يقولون بان كنا مسافر فان الصائم ومنا المفطر فمن الصائب ومن المفطر وأما تحديد الفقهاء المسافه بكذا وكذا فهذا غير صحيح هذا غير صالح إنما اعتمدوا على ماذا على آثار لبعض الصحابة وهذه الآثار لو يعني اتفقت على كلمة واحدة ضربت لازم كان نعم وبما أنه يعني طائفة تقول سبع كيلو وأخرى تقول سبع عشر وأخرى تقول كذا وكذا إذن هذا لا يلتفت إليه وكما قال العلماء كل ما يطلق عليه صفر. ولا سيما والأمر تعم به البلوى ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر ينبغي أن يكون فيه كذا وكذا كيلو وبالنظر إلى المدة التي قصر فيها رسول الله نرى ان من قال 17 أو شيء من هذا القبيل هو القول الراجح ونرى أيضا أن القول الراجح هو كل ما يطلق عليه سفر ثم أنتم تعلمون أن الفقار يقولون لا يقصر حتى يخرج من ماذا من, بنائي من, بنائي من المدينة. بناء من بناء ماذا المدينة يعني أن لا تظهر له معالم المدينة وأيضا قالوا إذا أراد أن يسافر فهناك حديث صححة والشيخ الألباني والحديث ضعيف ولكن له طرق أقل أحوالي أن يكون حسنا حديث تصحيح حديث الإفطار قبل الصفر الإفطار قبل الصفر يعني هذا هو الذي ينبغي وهذا هو صحيح يعني أن يأخذ أما المالكية وغيرهم الشافعية يقولون لا حتى إذا أحسى بالتعال حتى إذا أحسى بالتعال وأن يكون في الصفر الذي تقصر فيه الصلاة وإلا فلا, وإلا فلا. أيضا المسعى الخفين قالوا المسعى الخفين لا بد أن يكون فيه هذا القدر فإذا الشافعي ذكر في السلام الأول أن الصفر ذكر الصفر ثم قال السفر له رخص منها ما يختص بماذا قطعا ما يختص بالطويل قطعا طبعا السفر احنا نتكلموا على كل الصفر ولكن ما يختص بالصفر قطعا ومنها ما لا يختص به قطعا عكس القسم الاول ومنها ما لا يختص به قطعا يعني لا يختص بماذا لا يختص يعني بالطويل لا يختص بالطويل لا يختص بالطويل ومنها ما يختص به قطعا ومنها ما لا يختص به قطعا وهو ترك الجمعة ترك الجمعة وأكل الميدة ترك الجمعة وأكل الميدة وطبعا أنتم تعلمون أن رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة واجبة إلا على أربعة فذكر منهم المسافر والمريض ثم أيضا ذكر منهم المرأة والعبد المسافر هذا هو الشارب بيت القصيد المسافر المسافر هذا الثاني, الثاني من امال يختص بي قطعا قلنا كماذا كجموعه كطرفه الجماعه ياكل و... الميت ومنها ما فيه خلاف ومنها ما فيه خلاف يعني والاصح اختصاصه به الاصح اختصاصه به ما هو الجمع الجمع بين الصلاطين يعني طبعا أنتم تعلمون أن الجمع من العلمان قال يجمع ماذا يجمع مطلقا او يجمع مطلقا يجمع بين الصلاطين ويجمع المسافر يعني من العلمان قال مطلقا سواء كان مسافرا او مقيما والشافعياء ذكروا قولين وارجحوا ماذا أنه يعني المختص بالصفر يجمع بين الظور والعاصر كما كان يفعل النبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إما جمع تقديم وإما جمعة تأخير وطبعا أنتم تعلمون أن مسألة جمعة تقديم فيها كلام طويل من علماء من لا يجيزها وللشوكة بحث طويل والصحيح والصحيح الجمع جائز تقديما أو تأخيرا الجمع جائز تقديما أو تأخيرا هذا في ماذا للمسافر ولكن المقيم أيضا جائز له الجمع لغير ضرورة. لغير ضرورة ولكن مرة كل مرة يعني مرة مرة يعني حصل له تعب أو شيء من هذا القبيل أو يعني أحس بمرض أو أحس بضوران أو شيء من هذا القبيل لا بأس أن يجمع لينا لا بأس أن يجمع لينا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وجمع بالصحابة يعني ولما سئل الراوي عبد الله بن عباس لماذا فعل هذا قال يريد. أن لا يحرج أمته وقال الإمام مالك أراه والله أعلم جمعه من أجل مطار أظنه وهذا الظن في غير محله بل الصحيح على غير هذا ولذلك يجب أن نصدق عنده رسالة في الموضوع في مسألة الجن في الحاضر كذلك يعني معلوم لديكم أنهم يقولون في جامع الترمذي أو كي يقولون أيضا في علل الترمذي لعبن الرجل قالوا هناك لم يعمل بها هناك احاديث لم يعمل بها وقالوا احاديث صحيحه بعضها صحيح يعني على الاطلاق صحيح بعضها صحيح بعضها غير صحيح قالوا مثلا قول النبي صلى الله عليه من شرب الخمره فجلدوه. فجلدوه فان عاد فجلدوه فان عاد في الرابعه فاقتلوه فان في الرابعه فاقتلوه لكنه كان هناك صحابي اسمه عبد الله لا كما يقول بعضهم بان اسمه حمار حمار بل الحمار هذه كانت كنيته اما اسمه كان ماذا عبد الله وكان مدمن خمر كان مدمن خمر وقال بعض شيوخنا انه لم يثبت ان هناك صحابيا كان مدمن خمر وهذا غير صحيح بل النصوص صحيحه ها النصوص صحيحه والذي جلد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مدمن خمر وايضا الذي شرب الخمره هو وجماعها وقالوا بانها حلال فجمع عمر الصحابه وقال بانهم كفروا ها من قدامه ومن ضعول قدامه كان مدمن خمر حتى قال فيها شعرا على الصحيح يعني ومع ذلك ومع ذلك نقول على ان مدمن خمر يعني كان موجود في الصحابة وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مدمن خمر كعابد وثن وأنتم تعلمون أن الصحابة حتى إذا كان ليسوا معصومين إذا كان يرتكبون الكبائر فلا يموتون إلا وقد وفقهم الله للتوبة وقد وفقهم الله للتوبة لأنه قد شهد لهم بالجنة وكلا وعد الله الحسنى فهذا عبد الله المنقبي حمر كان يؤتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسكرة فيقول يا رسول الله اقم علي حد الله فيقول ابو هغيرة من الضارب بالجريب من الضارب بن عليه فمن الضارب بثوبيه فقال احد الصحاب لعنة الله عليه ما اكثر لاحظوا ما اكثر أنه كان مضمم ما اكثر ما يؤتبه إلى رسول الله وهو سكران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تل عنه فإنه يحب الله ورسوله وفي رواية للترميذي هذا في صحيح البخاري وفي رواية للترميذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم بل قولوا الله مغفر له هل نحن كذلك نتعامل مع العصار بهذه الطريقة؟ لا أبدا فأنظر يعني هذا صحابي جليل هذا صحابي جليل ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله كان يقيم عليه من حد ولذلك ألف بعض العلماء ان في هذا الحديث منهم أحمد شاكر رحمه الله تعالى حديث قتل شارب الخمر رسالة قتل شارب الخمر ومن الأحاديث أيضا قالوا لأنها صحيحة ولم يعمل بها حديث الجمع بين الصلاطين لغير صفاء ولغير ضرورة ومن الأحاديث أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث ضعيف ومقار صحيح ولكنه ضعيف قال أمرنا رسول الله أن نلبي على النساء أمرنا رسول الله أن نلبي عن النساء وهذا ضعيف يعني صوت المرأة ليس بعورة أما هذا الحديث ليقولون صوت المرأة عورة ولو في ذكر الله هذا الحديث هو أعور هو نفسه أعور فالصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة والصحابة أخذوا عن النساء والحافظ نحاجر كان عنده يعني معلمات النساء ومن حازم وغيرهم والنساء اللائكونا يراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يسألنا حادث كثيرة في الموضوع وقد تكلمت على هذا في محاضرتين ورينت والسعد لدعية للرجوع والمرأة المجادلة التي جاءت المخولة المهم الشاهد عندنا ان الصحابة يوفقهم الله عز وجل فيتوبون قبل الموت فيتوبون قبل الموت إذن ترك الجمعة وماذا آخر؟ و اكل الميتة ومنها ايضا ما فيه خلاف وهو الاصح الاختصاص به وهو الجمع هو ثم ذكر القسم الرابع يعني من احاديث التي يعمل بها يعني غاب عني الساعه لكن ال ال الذي حضر الان حديث شارب خمر وحديث الجمع اللي غير السفر ولا ضروره وايضا امرنا نل نلبي على النساء الرابع لعلي يستحضر وهو تذكره اكره لكم ومنها قلنا ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به أيضا ومنها ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به والانصح عكس القسم باش عكس القسم الثالث عكس القسم الثالث القسم الثالث منها ما فيه خلاف والأصح ماذا الاقتصاص اختصاصه به الآن قسم الرابع من أما في خلاف والأصح عدم اختصاصه به عدم اختصاصه بالصفر مثل, مثل كثيرة خذ مثلا التنفل على الدب التنفل على الدب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصل النافل على دبتي أينما توجه به ركابه وهنا تفصيل كبير العلماء وقد بينته في شرح لماذا لكتاب سفة صلاة النبي في سبعين درسا وهذا في تفصيل أوسع ولكن لابد أن نشير إلى ان من العلماء من قال يستقبل أولا القبلة ثم بعد ذلك لا يبالي يعني السيارة تاجه إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة والشافعية فصل قالوا إذا كان حتى إذا كان لغير القبلة يعني يكبر ثم يذهب أينما توجه به كما كان رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عمر أيضا يصلي على دبته أينما توجه به ركابه وكان السلف يصلون على دوابهم أينما توجه به ركابه. لكن الشفعية قالوا شريطة أن يكون اتجاهه صحيحا كيف؟ مثلا يصلي النافلة على دبته وهو قاصد ماذا؟ طنجة وإذا بالسيارة تحولت إلى ماذا؟ إلى الى الحسين او الى الشام ها او إلى الرباط او الى الدار هذا في اتجاهه الصحيح او في غيره قال اذا كان في غير اتجاهه الصحيح فصلاته باطله صلاته يصلي واخذه الناس في السياره وقالوا تذهب معنا الى طنجه وهو يصلي بنيه انه يذهب الى طنجه ثم اذا بهم حولوا الاتجاه الى الرباط قالوا تبطل صلاته على طرق هذا عند الشافعية اما المالكيه لا يرون الصرف الطائره يعني الارجوحه لا يرون الصرف الارجوحه فاذا ان المالكيه لا يرون الحج ابدا بتاتا يعني الارجوحه الآن هي الطائره اذا المالكيه لا يرون الحج هذا تشدد هذا تشدد المهم الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل على الذابتي النوافل اينما توجه به ركابه،, ركابه وكذلك كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ثبت أن بعض الصحابه كانوا يصلي وهو مقيم بعضهم كان له ابل يرعاها وكان يسير معها وهو يصلي يعني ماشي ماشي راكب على ذابطه وهو يصلي او يصلي ماشي على رجلي وهو يصلي نافله نافله لأنه يتوسع في النوافل ما لا يتوسع في الفرض ما لا يتوسعه في الفرض ان التنفر على الداب كذلك إسقاط الفرض بالتيمم إسقاط الفرض بالتيمم هذا من المسائل التي تدخل في ماذا؟ في الأصح يعني ما فيه خلاف الأصح هذا اختصاصه به فيدخل فيه حتى إسقاط الفرض بماذا؟ بالتيمم هذا فيما يتعلق مسائل التي ذكر الإمام النووي واصدرك علي ابن الوكيل رخصه تاسعه اصدرك علي ابن الوكيل رخصه تاسعه وصرح بها, بها الغزالي بها الغزالي إذا كان له نسوا اربعه اذا كان له نسوا اربعه يعني هذا تزوج اربع نسوا تزوج اربع نسوا اراد السفر واراد السفر ماذا يفعل يقرع بينهن يعمل من قرعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام طيب هب أنه وضع لهن قرعة ويأخذ بماذا ويأخذ معه من خرجت لها القرعة لاحظ وهل يلزمه القضاء هل يلزمه القضاء لدراتها إذا رجع أم هل يلزمه؟ الجواب لا يلزمه القضاء إذا رجع وهل يختص ذلك بالطويل أم لا؟ الجواب وجهاني وأصح لا يختص بذلك, لا يختص بذلك. إذن هذا هو السبب الأول لأننا ذكرنا أن أسباب الرخص وأسباب التخفيف كما هي وذكرنا سبباً واحداً وهو الصفر سبباً واحداً الصفر ونقف هنا ونتابع ان شاء الله السبب الثاني والثالث والرابع إلى السابع في الدرس القادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته